والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار زين للناس حب شهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرز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 إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب ان الله يبشرك ان الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين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 ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أَنِّي قَدْ جَاءْتُكُم بِآيَةٍ مِن رَبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِن الطِّين كَهَيَّةِ الطَّيْرِ فَأَنْفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيَرًا فَيَكُونُ طَيَرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبَرَصَ وَأُحِيِّ الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ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 فاما الذين كفروا فاعلبههم عذابا شديدا في الدنيا والاخره وما لهم من ناصرين وان الذين امنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم اجرهم والله لا يحب الظالمين ذلك نتلوه عليك من الايات والذكر الحكيم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 فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَتَّبِعْ فَنَجْعَلَ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ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 وَمَا أُنْزِلَتِ التَّوْرَاةُ وَالْإِنْجِيلُ إِلَّا مِنْ بَعْدِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ هَا أَنتُمْ هَا أُولَاءِ حَاجَجْتُمْ فِي مَا لَكُمْ بِهِ عِلْمُ فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِي مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ما كان إبراهيم يهوديَهُ ولا نصرانيَهُ ولكن كان حنيفاً ولكن كان حنيفاً مسلماً وما كان من المشركين إن أول الناس بإبراهيم الذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين وَأَقْتَطَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّنَّكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ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 آمنوا بالذي أزل على الذين آمنوا وجههن النار واقفروا آخره واقفروا آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا من تبعينكم قل إن الهداة هدى الله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 ولا يكلمهم الله ولا يعرض إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم.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 هم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أأمركم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 طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يَرْجَعُونَ قُل آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ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 كيف يهدي الله قوم كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حقيقة وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين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 قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيف وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ أَوَّلَ بَيْتِ وَضْعَ الْنَّاسِ لَالَّذِي بِبَكَتْ مُبَارَكَ وَهُدَى لِلْعَالَمِينَ فِيهِ آيَةٌ بَيْنَتُ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ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 وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ فَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ بَيَّضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ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 والناس وباء وباء بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بأيات الله ويقتنون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ليسوا سوى من أهل الكتاب أمّة قائمة يتلون آيات الله يتلون آيات الله آلاء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 ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عطوا عليكم الأنامن من الغير قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور إن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 يُمْدِدَكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِ آلاَفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إلَّا بُشْرَاءَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ وَمَا النَّصْرُ إلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ لِيَقْطَعْ طَرَفًا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 فَلْيَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ وَلْيُمَحِّصِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقِ الْكَافِرِينَ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَلَمْ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 والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا ربنا غفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وثبت أقدامنا ونصرنا على القوم الكافرين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 سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشرقوا بالله ما لم ينزل به سلقانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم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 سَلَ عَلَيْكُم مِّن بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً نُّعَاسًا نُّعَاسًا يَغْشَى طَائِفَةً مِّنكُمْ وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ يَظُنُّونَ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 وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزّلوا كانوا عندنا ما مات وما قتل ليجعل الله ذلك ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير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 ثم تُوَفَّى كُل نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ أَفَمَن تَتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ كَمَا بَأَبِسَ خَطِّ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ هم درجات عود الله والله بصير بما يعملون لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسول من أنفسهم إذ بعث فيهم رسول من أنفسهم يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيْهِمْ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 سنكتب ما قالوا وقتلهم الانبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت ايديكم وان الله ليس بظلام للعبيد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 في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياماً وطعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلاً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 فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عاملا منكم من ذكر أو أُثام من ذكر أو أُثام بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأودوا في سبيلي وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لا أكفر عنهم سيئاتهم لا أكفر عنهم سيئاتهم ولا أدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثواب من عيد الله والله عيده حسن الثواب